خمسة استمع إلى الأسئلة وأجب عنها حسب الصورة الآتية كما في المثال أين مدينة مارسين؟ مدينة مارسين في جنوب تركيا أين مدينة وان؟ أين مدينة إزمير؟ أين مدينة سينوب